شبكة مزامير الدوود تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربك عبده زكريا إذن ذا ربه نذ أن Ya Zakari عزيئة. قال كذلك قال ربك هو شيئا قال رب جعل لي آيتك قال آيتك أن لا تكلمن Terima kasih kerana يا يا فني الكتاب بيقوت واتينا واختم المصافي I'll sing. شعر بين من إن كنت تقيرا وإن جعله آيات للناس ورحمة منا وكاد فحملته فانتبذت به مكانا قصير والتي قالت لي thank you sari واللات و الشمس و والقمر ليك يا رب ارحم جني فإما ترين من البشر أخذا تتبني قومها تحملوا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا ف فأشارت إلى إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إن ولم يجعلني جبارا شقياء. والسلام يا عيسى بن عمر يا من قول الحق الذي فيه أمته ما كان لله أيات تاخذ من Sari kata me صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بين جم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أثمِرْ بِهِمْ وَأَبَصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين طنفرهم يوما حسرة قضي الأمر وهم في غفلة ثاب إبراهيم، إنه كان صديقاً. فقل <تصفيق> لي عي لا تغبد الشيطان إن الشيطان كان لَغَيْرِ إِنَّهُ كَانَ بِحَفِيَة وَأَغْبَتَ ذِلْكُم وَمَا تَدْعُونَ مِنْ وَقَتَٰزَالَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ عليا واذكر في الكتاب موسى واضكر في الكتاب موسى وَيَكُونُ فِي الْكِتَابِ اسْمًا I'm calling